وانا مال أصغر أشتا اوه وانا مالي وانا مالي وانا مالي أبكي بدمعشا تيت نوسه متهني يوم مرتاحه وانا مالي آه ولا مالي ولا مالي ولا مالي ولا ما مالي, مال مالي آه ولا مالي ولا مالي يوم ولا عيش ايامي بالراحة من غير تنهيد واتنهيد بيني وبين الحب ولا بيني وبين اللي من غير الحب البال مرتاح والقلب جديد انا بيني وبين الحب ولا بيني وبين اللي البال مرتاح والقلب جديد انا متهني ومرتاح وانا بالي وبعيش ايامي بالراحه انا بالي انا متهني ومرتاح وانا بالي وبعيش ايامي بالراحه من غير تنهيد وتعب وقرا وسمعت كتير عن الحكايات بصهر عايش او ماشو والقلب ساعات بتجينه حالات انا يا ما قالولي كتير عالشوق وسمعت كتير عن الحكايات بصهر عايش او ماشو والقلب ساعات بتجينه حالات I'm not happy every day. I live my life in peace. I'm not happy. I live my life in